والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين به بريح طيبة وفرحو بها وجرين به بريح طيبة وفرحو بها جاءت ريح العاصف. وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا، وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين إن أجتنا من هذه لنكونا من الشاكرين.